قد دعتني عنسى ربي سامحا خلتني يا سافر مع احزاني يا لتهاجتني مصرح وما زعف وسمعه ما انقصيدي واخر الحاني ودعت لي عسى ربي يسامحها خلتني همي مع همي مع يا سامي مع خساني يا نتى تني ومازح وما زاحا واسمع له وقل ما مثلها قصي ولا داني من كثر ما أحبها ما ودي أجرحها تخطي وقل من واحد ثاني من كثر ما أحبها ما ودي أجرى قلتني يا سافر بهمي مع احزاني يا لتهجاتني وافرح وما زحا وسمع ما عند ارمي بسيف الهوى وخالف احصاني خلي ذبحني وانا لجتبات بحى ارمي بسيف الهوى وخالف احصاني قضيتي بي بي وخفدوا دعت لي عسى ربي سامح خلتني اسافر بهمي ما اخساني يا ليت وافرح وما سمعه من قصدي وخلال حاني بعض الموده تموع العلد فضحها هذه ظروف الهواء تمر ظروف الهواء تمر وتنهاني Tamr